حقيق على أن لا أقول على الضعن إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسراهيم قال إن كنت جئت بآية فاتدها إن كنت من الصالحين فألقى أصاب فإذا هي صادان مبي ونزع يده فإذا هي بيطار الناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لشاحر علي يريد أن خشدكم من أرضكم فماذا تأمروا قالوا وأقاه وأرسلك الأداء الخاشرين يأتوك بكل ساحر العليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا بأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إنا أن تلقي وإنا أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واستغهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن نلقي عصار فإذا هم يتلقف ما يأفقون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغيبوا همالك وانطلبوا صابرين وألقي السحر الساجدين